والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لان هواء ملكه ملكه هذا الفصل في الصلح فيما ليس بمال وتقدم لنا ان الصلح فيما هو مال او فيما ليس في فيه مال وان الصلح على مال نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار والصلح على فيما ليس بمال كالصلح عن دية العمد والصلح على أمور كثيرة عرف بعضها فيما سبق وسنعرف بعضها فيما سيأتي بالاستقراء إن شاء الله ومما تقدم الصلح عن قتل العمد لانه لان القاتل عمدا عليه القصاص فله ان يصالح عن القصاص بمال قل او كثر والصلح على اجراء مائه في ارض غيره او اجراء ماء سطحه على سطح غيره او اتخاذ ما يملكه طريقا ونحو ذلك او فتح باب في طريق مملوك للغير ونحو ذلك أو وضع ساباط أو دكة أو روشا على الشارع العام أو على سوق غير نافذ مملوك كل هذه تعتبر صلح على منافع وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره شجرة المرء في داره او في بستانه وتدلت اغصانها على دار جاره او على مزرعة جاره او على اي نوع من انواع ملك جاره فطالب صاحب الدار أو المزرعة صاحب الشجرة بكف أغصانه عن هواء ملكه فيجب على صاحب الشجرة أن يكف الأغصان لأنها قد تؤذي وقد تمنع الظل عنه وقد تمنع الهوى وقد تمنع نمو زرعه الذي تحتها فيقول أزل عني أغصان شجرتك فيلزمه يلزم صاحب الشجرة إزالة هذه الأغصان حتى لا تؤذي جاره وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره في الهواء يعني ما حصلت في القرار إنها مرتفعة وهي في قرارته ملكه هو لكن بعدما ارتفعت تفرعت واتسعت فغطت على هوى وعلى ملك جاره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لا يقول هذه شجرة نبتت وهذا وضعها تنتشر لا يلزمك أن تزيل عن جارك ما يؤذيه لأن هواء ملكه ملكه لأن الهوى هواء الملك ملك للرجل ولا يقول هذه مستقره في داري وإنما اغصانها مرتفعة ومتدليه عليك فأي لا تأخذ شيئا من قرارة ملكك الهوى تبع للقرار نعم، فإن لم يزله فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره فإن لم يزلها قال له يا أخي أزل أغصان الشجرة عني آذتني فيلزم ان يزيلها ما أزالها من حق صاحب الهوى أن يقطع هذه الأغصان أو يكفها بالشيء الذي يراه مناسبا يسلم من اذى اما ان يكفها ان كان ممكن كفها او يقطعها لانها في ملكه ولا يرغب بقائها في ملكه نعم. كما, لو دخلت كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك اخراجها كما لو دخلت يمثل يقول هذه الأغصان دخلت في ملك الجار والجار ما يريد أن تبقى هذه الأغصان في ملكه قال مثال هذا مثل لو دخلت بهيمة جاره داره هل يسكت ويقول اتركها يخرجها طيب أخرجها ضاعت ذهبت أخذها اللصوص ما عليه منها هو أخرجها من ملكه ولا يلزمه أن يتعهد بها أو يحافظ عليها إنما المحافظة على صاحبها وليحافظ عليها فإذا أهملها وتركها تدخل دار الجار فمن حق الجار أن يخرجها من داره ولا يلزمه حفظها أو صيانتها أو مثلا صدمتها سيارة أو مثلا أخذت أو نحو ذلك ما يهمه الجار عليه أن يخرجها من ملكه ولا يلزمه أن يتعهدها كذلك الأغصان يخرجها من ملكه بأي وسيلة يراها مناسبة بالقطع أو بالكف أو بالربط ونحو ذلك <تصفيق> نعم. فإن صالحه على تركها بعوض جاز جاز عند ابن حامد وابن عقيل لأن الجهالتها هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع, فلم تمنع الصحة كالصلح على المواري في الدارسة فإن صالحه على تركها قال يا أخي اترك هذه الأغصان لأنها نوع هذا الشجر إذا كف أو قطعت اغصانه أغصانه تأثرت وقلت ثمرة الشجرة لكن اتركها وانا اصالحك عليها اعطيك في السنه مائه ريال وخلى الاغصان في سبيلها <تصفيق> اعطيك في السنه كذا قلى او كثر اعطيك عن هذه الاغصان مبلغ كذا مقطوع تستمر ما دامت هذه الاغصان موجوده خذ الف ريال وتستمر هذه الاغصان صح عند ابن حامد من عمه الحنابلة وابن ابن عقيل اعترض لهم معتدر قال هذه الاغصان فيها جهاله الاغصان الان ثلاثه اربعه وبعد شهر او خمسه اشهر تكون عشرين ثلاثين الاغصان هذه الان اعواد ضعيفه قليله بعد شهر او بعد سنة تكون متينة وخشب هذه الاغصان الان قليلة ضعيفة مثلا بعد فترة تكون ثقيلة وقوية هذه الاغصان الان ما تمنع الشمس والهوى بعد فترة ستمنع الشمس والهوى عن ما تحتها هذا في جهالة قال ابن حامد وابن عقيل الجهالة في مثل هذا مقتفرة الجهالة في مثل هذه الأمور مقتفرة وكثير من الأمور التي الناس في حاجة وضرورة إليها تغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة مثل لو باع دار دار أساسها مجهول ما يدرى هو حجر او اسمنت هو طين ولبن او بلوك ما يدرى لان كلا الاثنين ما يدرون عن الاساس قالوا هذا مقتفر لان المقصود ما فوق فبعض الجهالات البسيطه تغتفر في لتيسير امور المسلمين لانه قلنا لا تغتفر الجهاله مطلقه قلنا إذا أراد أن يبيع دار لابد أن يحفر أسستها إلى الأرض إلى آخرها ويطلع المشتري على الأساس وهذا فيه ضرر على الطرفين على البائع والمشتري الحفر هذا كذلك هذا الضرر هذا الضرر مغتفر لأن الناس في حاجة إلى إطلاق أشجارهم كذا وقد يكون فيه ضرر لكنه متحمل وغالبا الاثنان يعرفان نمو هذه الاشجار وامتدادها فلم تمنع الصحة كالصلح على المواريث المواريث مندرسة ولا يدرون عنها قال يا اخي نبي نصلح وإياك على كذا فصلحوا على مبلغ من المال على أساس أنهم لا يدرون عن هذه المواريث اما الذي يدري مقدارها فما يجوز له أن يصلح فاصطلحوا على هذه المواريث لا بأس لأن فيها تخلص عن المشاكل وعن المطالبات والخصومات وبقاء العقارات باقية معطلة لا تعمر ولا يستفاد منها لأنها مشتركة لأنها كذا لكن ما يدرهش لهذا ولهذا هذان مثلا اثنان اشتركا فيها العقار ما يدرون نصيب كل واحد منهم كم مقداره فاصطلحا صلح احدهما مع الاخر على مبلغ من المال ويرفع يده عن هذا كله ويكون لصاحبه فهذا فيه جهالة لكنه مغتفر لكنه مغتفر لأن الاثنان قد يكون حدهما مثلا ورث أبوه وورثت أمه وورث أجداده من هذا العقار والآخر ما ورث له إلا أب أو ما ورث له إلا أم أو ما ورث له إلا زوجة أب ونحو ذلك فأمور مجهولة مثلا مشتركة يصلح عليها نعم. ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فيجري مجرى سمن المتاجر سمن المتاجر للركوب وهزاله لأن هذا الأمر يقول من الأمور التي يحتاجها الناس في تصرفاتهم فتغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة مثل هزال وسمن المستأجر أو المستأجر للركوب هو استأجر دابة لمدة سنة الدابة هذه لمدة سنة ما تبقى على حالة واحدة قد تسمن فتكون قوية وتحمل أكثر وقد تضعف وتكون هزيلة ما تحمل إلا شيء اليسير وكذلك المستأجر للركوب نفسه استأجر مثلا الرجل هذه الدابة ليركبها إلى بيت الله الحرام ركوبه إلى بيت الله الحرام مثلا يستغرق ثلاثة أشهر أربعة أشهر مثلا الدابة خلال الأربعة الأشهر الراكب نفسه خلال الاربعه الاشهر وقد يشب ويزيد ويثقل على الدابه وقد ينحل ويضعف جسمه فيكون خفيف على الدابه فهذا في شيء من الجهاله لكن هذه الجهاله مغتفرة لحاجه الناس الى ذلك وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لانه يزيد ويتغير القاضي ابو يعلى يعارض ابن حامد وابن عاقيل يقول يصح في اليابس في القرصان اليابسه المعتمده على جدار الجار يصح ان يصلح عليها ولا يصلح على الأغصان الرطبة لما يرحمك الله قال لأن الأغصان الرطبة تزيد وتنمو وتنقص وكذا اليابس يابس فاق مستقر على ما كان عليه فيجوز الاتفاع والصلح على الأغصان اليابسه ولا يجوز على الأغصان الرطبة نعم ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له وقال القاضي يصح باليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد يقول ما يجوز الصلح على اغصان متدلية ما هي معتمدة على جدار المعتمدة على جدار الجار من حقه أن يصل عليها لكن اغصان متدلية غير معتمدة لا يقول لان هذه بالهوى والهوى ما من حق صاحب الهوى أن يؤجر هوى داره ونحو ذلك خلاف بينهما بينهم رحمهم الله نعم. وقال أبو الخطاب لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب وقال أبو الخطاب من عمة الحنابلة وهو الرابع في الخلاف هذا قال لا يصح لا في الرطب ولا في اليابس لأن في جهالة لما يرحمك الله قال لأن الرطب يزيد فلا يصح الصلح عليه واليابس قال اليابس ينقص اليابس الآن يابس مثلا وهو وزنه كذا فبعد فترة يخف كل ما كثرت يبوسته خف وقل فلا يصح لا في الرطب ولا في اليابس من الأغصان نعم. وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان احدهما المنع للجهاله فيه وفي عوضه وإن صالحه بجزء من ثمرتها ففيه وجهان قال له يا أخي اترك الأغصان تتدلى عليك ولك ربع ثمرة هذه الشجرة أن ثمرة نشترك فيها أنا واياك ولا تكفها ولا تقطعها قال فيه وجهان الوجه الأول يصح كالسابق لأنه مصطلح على شيء وإن كانت الثمرة مجهولة لكنها مختفرة في هذا الجانب نعم والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة الأول المنع والثاني الوجه الثاني نعم. لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل الوجه الثاني الجواز قال لما قال لأن هذا يكثر بين أملاك الجيران قد تكون الشجرة في ملك صاحبها في حوشه ثم ارتفعت انتشرت أغصانها على أملاك جيرانه فهم في حاجة إما قطع وإما صلح والقطع يتلعف لا فائدة فيه القطع ما يستفيد منه أحد وضرر على المالك وقد تتبرر الشجرة نفسها وإنما يقال يصطلحون عليها بجزء من ثمرتها فإذا كانت في وسط ملكه وامتدت اغصانها إلى املاك اثنين أو ثلاثة من الجيران مثلا لكبرها يقول دعوها في هواء أملاككم وإذا أثمرت تكون الثمرة بيننا نقتسمها نحن الاربعه مثلا المالك والجيران الثلاثه يستفيدون من هذا وتبقى قال المعترض الثمره مجهوله نقول يغتفر هذا هذه الجهاله تغتفر لاجل مصلحه الجميع لان الكل مستفيد ومن القطع ضرر على المالك وقد لا يستفيد الجار من قطع اغصان شجره جاره لأنه غير مستفيد من حوشه وهوى حوشه أو ربما يكون مستفيد من ظلها لكنه لا يريد من ان ينتفع بهواه فيحاول قطعها فإذا اصطلحوا على شيء معين من ثمرتها مثلا يكون للمالك النصف والجيران الآخرين النصف أو له الثلثان ولهم الثلث حسب ما يتفقون عليه ولو امتدت عروق شجره حتى اثرت في بناء غيره او بئره فعليه ازالته لان قرار ملك الانسان ملكه فهو كهيائه ولو امتدت عروق شجره الى ملك الغير او بئره فطالب مالك القرار بإزالة هذه العروق لزمه ذلك مثلا الرجل زرع في حوشه شجرة هذه الشجره من الشجر التي تكبر وملأت الحوش ولم تتعدى للجيران ما تعدت في أقصانها وإنما عروقها دخلت على الجيران من تحت فطالب الجار بإنزالة العروق فله ذلك لأن العروق هذه تؤثر في أرضه تؤثر على جداره تؤثر على زرعه إن كان زارع في محله فيقول أزل عروق شجرتك فيلزمه ذلك لأنه ما ينبغي للإنسان أن يستفيد من شيء يتضرر فيه غيره لا ضرر ولا إضرار ما يجوز للإنسان الانتفاع بملكه بشيء يضر بالغير لأن قرار ملك الإنسان ملكه قراره يعني تخمم الأرض أصل الأرض ولو نزل ولو مثلا هذه هذه العروق مثلا خرجت في بئر الغير يعني ما خرجت على سطح حوشه وعرضه مثلا وانما تدلت ونزلت اسفل حتى خرجت على البئر فخرجت العروق من شجره الجار على بئر جاره فيقول يا اخي ازل عروق شجرتك هذه فيزيلها ولو ما لحائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته ولو ما لحائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته الجاران بينهما جدار بناه احدهما هذا الجدار صار فيه ميلان على ملك الجار الآخر قال يا أخي جدارك مايل على ملكي ويخشى أن يسقط فيؤثر علي وحتى لو لم يسقط لو وضعت له أعمدة وأشيئة تمنعه ما أريد يكون في ملكي جدارك مايل على ملكي الآن فأزله فيلزمه إزالته ما يجوز دعه يقول دعه لأنه ما أخذ من قرار أرضك شيء وإنما هو بطبيعته كذا مايل وبعدين حطله له أعمدة تمنعه من السقوط يقول لا أريد أن تزيل له لزمه إزالته أو على الشارع العام مثلا الجدار مال ويخشى من سقوطه أو يؤثر على المارة أو على السيارات. فيقال له أزل الميلان هذا فيلزمه ذلك لانه لا يجوز للمسلم ان يضر بغيره ولو مال حائطه الى ملك جار او طريق لزمه ازالته يلزمه ان يزيله حتى لا يؤثر على غيره وكل هذه الاحكام والامور لأجل لا يكون بين الجيران وأهل الحي شيء من المشاكل يجل يعرف الإنسان ما له وما عليه ولا يؤذي غيره بملكه ولا يؤذي غيره بشيء ينتفعه فيه. وستأتي على هذا أحكام كثيرة مثل لو حفر بئر في حوشه أو حفر مثلا باللاعه أو نحو ذلك وفيها ضرر على الجار فما يجوز له من يجوز له أن يعمل الإنسان في ملكه شيئا يضر بجاره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السائل هل لطواف التطوع سعي بين الصفا والمريا لا يا اخي الطواف لا يتبعه سعي الا طواف العمره الركن وطواف الحج الركن طواف الافاضه يتبعه سعي يعني الحج فيه طواف واحد إن عجله مع طواف القدوم المفرد مثلا والقارن صح وإن أخره بعد طواف الافاضه صح والمتمتع يكون سعيه بعد طواف الإفاظة مرة واحدة سبعة أشواط والعمرة كذلك إذا اعتمرت مع طواف العمرة سعي ثم بعد ذلك ما يكرر فما شيء يكرر من مناسك الحج والعمرة سوى الطواف الطواف يتكرر وهو انواع ركن وواجب وطواف نسك مشروع ليس بركن ولا واجب وطواف تطوع اربعه انواع الركن طواف الافاضه وطواف العمره الواجب طواف الوداع في الحج وقيل به في العمره طواف النسك طواف القدوم للقارن والمفرد بالحج طواف التطوع المطلق متى ما شاء طعفا هذا تطوع مطلق وأما السعي فسبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا تتكرر الوقوف بعرفة لا يتكرر المبيت بمزدلفة أيام منها هي هي رمي الجمار هي المحددة الطواف هو الوحيد تطوف في الحج وفي العمرة وفي محرم وصفر وربيع اول وجميع ايام السنة وعلى مدار الساعة متى ما شئت تطوف فهو عبادة السعي لا, لا يتكرر إذا كرره المرء فهو مثابة العبث ولا يجوز يمنع من هذا لأنه يؤذي الآخرين ويساهم الآخرين بلا فائدة لأنه لا أجر له في هذا لأن الأجر متوق